ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها حتى إذا فزع عن قلوبهم وقالوا ماذا قال ربكم وقالوا الحق وهو العلي الكبير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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ۚ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتموا لكنا مؤمنين